هَيَقُولُونَ أَنَّكَ مِنَ الْمُصَدِّقِينَ أَإِذَا مِتْنَا وَتُرَابًا وَإِذَا مَطَرًا أَنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ قَالَ صَرَاهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَ اللَّهُ إِنَّكِ كُنْتِ تُرْدِين وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُم مِّنَ الْمُحْضَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَنفِينَ إِلَّا مَن فَتَنَنا بمؤذبيها انها ذا له والفوز العظيم انها ذا له الفوز العظيم لمثل هذا, هذا فلي أَرَأَيْتَ كَيْدَهُمْ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةَ الذَّقُّومِ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي قَاعِ جَهَنَّمَ ۖ وَالطَّعَامُ كَانَ مِنَ الْعَآرِ يا قين اننا شجره تخرج في اصل الجحيم فرعك انه رؤوس الشياطين فانهم لاكلون منها فمالئون منها البطون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 الَّذِينَ يُغْرَوْنَ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَشْيَاطٌ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ عُرِسَ فِي الْمُنذَرِينَ انظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَلَقَدْ نَادَى نُوحٌ فَلَن يَأْمَنَنَ الْمُجِيبُونَ وَلَجَأَ إِلَيْهِ وَأَهْلُهُ مِنَ الْكَرْبِ رَضِي